اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

ي س أ ل و ن ك عن ا ل أ ه ل ه قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر ب أ ن ت أ ت و ا البيوت من ظ ه و ر ه ا ولكن البر من اتقى و أ ت و ا البيوت من أ ب و ا ب ه ا

واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين

「今日は私のことです。

فلا عدوان إلا على الظالمين ل عدوان ا ش ه ر الحرام ا ل ب ش ه ر ا ل ح والحرمات ر ا قصاص م فمن ع ت د ى ع ل ي ك م ف ا ع ت د و ا ع ل ي ه ب م ث ل م ا ا ع ت د ى ع ل ي ك م و ا ت ق و ا الله ج ل م ا ع ي

ن م و ا فِي س ب ي ل اللَّهِ و ل ه ا ت ل ق و ا ب ل س ي ك م إ ل ى ا ل ت ع ل ك ة و أ ح س ن و الاسلاميه إِنَّ ا ل ه يُحِبُ ل م ح ن ن ي وَأَتِمُّ ا ح ج و ل ع ر ة ل

ذلك لمن لم يكن أ ه ل ه ح ا ض ر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أ ن الله شديد العقاب الحج أ ش ه ر معلومات

فمن ََْ فرض ََ فيهن َِِّ الحج َْ فلا ََ رفث َََ ولا ََ فسوق ُُ ولا ََ جدال ََِ في ِ الحج َْ وما ََ تفعلوا ََْ من ْ خير َْ يعلمه َُْ الله َّ وتزودوا ََََُّ ف ِ ن َّ خير ََْ الزاد َِّ التقوى ََّْ واتقون ََُِّ ي َ رب ا

الألباب ليس ل ي ع ك موسوعه جناح أن ت ب ا ل ن ربكم ف إ ذ ا أفضتم من عرفات فاذكروا من ا ل ل ه ع ن د ا ل م ش ع ر ا ل ح ر ا م و ا ذ ك ك ر و ه م ي ه

م و ي و ع ه ا ل ن ا ب ل س ت غ ف ر و ا ا ل ل ه إن ا ل ل ه غ ف و ر رحيم ف إ ذ ا ق ض ي ه

م ن ا س ك ك ك م ف ا ذ ر و ل ه كذكركم آ ب النابلسي ك ذكرا م فمن أو أشد ا س من يقول ر ن ا ا ل د ن ي ا و م ا ل ه في ا ل آ خ ر ة من خ ل ا م ن ه م

من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي ا ل آ خ ر ة حسنه, حسنة, حسنة وقنا, وقنا عذاب النار

أ و ل ئ ك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب و ا ذ ك ر ا ل ل ه في أ ي ا م معدوده

فمن تعجل في يومين فلا إ ث م عليه ومن تاخر فلا إ ث م عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم إ ل ي ه تحشرون ومن

م ر ض ا الله و ا ل ل ه ر ؤ و ف ب ا ل ع ب ا يا د ي أ ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا د خ ل و ا ف ي ا ل س ل م كافة و ل ا ت ت ب ع و ا خ ط و ا ت ا ل ش ي ط ا ن إن

م و ن و ع ه النابلسي ت ا للعلوم الاسلاميه ي

م ن الغمام و ا ا ل ل م ئ ك ة و ق ض ي ا ل أ م ر و إ ل ى ا ل ل ه ت ر ج ع ا ل أ م و ر س ل ب ن ي إ س ر ا ئ ي ل

والذين ا ت ق و ا ف و ق ه م يوم ا ل ق ي ا م ة و ا ل ل ه يرزق م ن ي ش الاسلاميه ء بغير حساب كان الناس أمة واحدة

الله مبشرين ومنذرين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق, وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس

موسوعه النابلسي ه للعلوم الاسلاميه اسماء ل ا ل ي ه من ا ل ح ق ب إ ذ ن ه

الله قريب يسألونك م و س و ع م النابلسي أنفقتم من خير ا للعلوم الاسلاميه و ن خ

و ا ل م س ج د الحرام و إ خ ر ا ج أهله منه أكبر منه ع ن د ا ل ل ه و ا ل ف ت ن ة أ ك ب ر من ا ل ق ت ل و ل ا ي ز ا ل و ن ي ق ا ت ل و ن ك م حتى ي ر ه اسماء الله ا ل ح و ن ى

موسوعه النابلسي ف ف ر أ و ئ للعلوم ا ل ا س ل ا م ا ه

فيها خالدون. إن الذين موسوعه ا ل ن ا وجاهدوا في س ب ي ل ا ل ل ه أ و ل ئ ك ي ر ج و ن ر ح م ة ا ل ل ه و ا ل ل ه غفور ر ح ي م

خ ا ل ط ه موسوعه ف إ خ ا ن ك ا ل ل ه ي ل النابلسي م م ف س د ل م للعلوم و شاء ا ل ل ه أ إن ا ل ل ل ه عزيز حكيم و ا تنكح ا ل م ش ر ك ا ت حتى ي ؤ م ي ه

ولامه م ؤ م ن ة خير من مشركه ولو أ ع ج ب ت ك م ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أ ع ج ب ك م

م و س و إلى ا ل ن ا ر و ا ل ل ه ي د ع و إ للعلوم ى ا ج الاسلاميه ت ه ل ن ع عن ل ويسألونك ه م يتذكرون ل ح

موسوعه النابلسي للعلوم ه ن ن حيث أمركم ا ل ل ه إن ا ل ل ا م ي ه

موسوعه النابلسي للعلوم ا ل و ا س ل و ا م ك م

بين الناس والله سميع عليم لا موسوعه ا ل م ن أن و ا وتتقوا ب ل س ا ل ل ه ع ل ي م الاسلاميه

ا ل ل موسوعه النابلسي م للعلوم ذ ي ي ن ن ن الاسلاميه

الله غفور ر ح ي م و إ ن ع ز ه ا ل ط ل ا ق ف إ ن ا ل ل ه س م ي ع ع ل ي م و ا ل م ط ل ق ا ت يتربصن ب ن أ ف س ه ن ث ل ا ث قبوء ولا ي ح ل ل ه م

م ا خلق الله في أ ر ح ا م ه ن إ ن كن يؤمنن يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر وبعولتهن احق بردهن في ذلك إ ن أ ر ا د و ا

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان

ولا يحل لكم أ ن ت أ خ ذ و ا مما آ ت ي ت م ه ن شيئا إ ل ا أ ن يخفى ا ان لا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا

الله فلا جناح عليه ما فيما ف عليه جناح ما تلك د ت ت به حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون فان طلقها فلا تحل له من بلد

بعد حتى تنكح ز و ج ا غ ي ر ه فإن ط ل ق ه ا ف ل ا جناح ع ل ي ه م ا ل ي ت ر ا ج ع ه

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آ ي ا ت الله هزوا واذكروا نعمت الله عليكم وما انزل عليكم

م ن الكتاب و ا ل ح ك م ة ي ع ظ ك م ب ه و ا ت ق و ا ا ل ل واعلموا ه أ ن ا ل ل ه ب ك ل ش ي ء ع ل ي م وإذا ط ل ق ت و ا ا ل ن س ا ء ف ب ل غ ن أجلهن ل ف ا تعضلون أ ي ه

لا تكلف ن ف س إلا و س ع ه ا ل ا ت ض ا ب ل س ي ل د ل و ل و م ا ل ا س ل و م ي ه وعلى ا ل و ا ر ث م ث ل ذ ل ك فإن أ ر ا د ا ف ص ل ح ع ن ت ر ا ض ى

وتشاور فلا جناح ل ع ي ه م ا و إ ن أن أردتم ت س ت و ع و ا أ و ل ا فلا د ك م ج ن ا ح ع ل ي ك م إذا س ل م م ما ت ت آ ي ت م ب ا ل م ع ر و ف و ا ل ا س ل ه و ا م و ا أن

موسوعه النابلسي ك للعلوم ا ل ا س أ ا م ي ه

فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء

أو أ ك ن ت م في أ ن ف س ك م ع ل م ا ل ل ه أ ن ك ستذكرونهن م و ل ك ن ل ا ت ل ع د و ن سرا إ ل ا ت ق و ل و ا ق و ل ا معروفا و ل ا ت ع ز م و ا ع ق ي ه

حتى يبلغ ش ل ك ه ا ل ه أن ا ل ل ه ي ع ل م ما ف ي أنفسكم ف ا ح ذ و ه و ا ل م و ا أ ن ا ل ل ه غفور ح ل ي م

موسوعه ا ل ن ق ب ل أن ت م س و وقد ه ن لهن فرضتم ف ر ي ض ة فنصف م ا ف ر ض ل ا إ ل ا أ ي ه

موسوعه الذي ا ل ن ك ا ح وأن تعفوا أ ق ر ب ل ل ولا ت ت ق و ى ن س و ا ا للعلوم ف ض ب إن الاسلاميه ل ه ب م ت ع و ن

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم ف, ف ذ ك ر و ا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون

م ع ر و ف و ا ل ل ه عزيز ح ك ي م و ل ل م م ط ل ق ا ت ت ع ب ا ل م ع ر و ف ح ق ا ع ل ى ا ل م ت ق ي ن ك ذ ل ك يبين ا ل ل ل ه ك م آ ي ا ت ه